يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إما أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا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 انَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَقَائِمٌ طَائِفَةٌ الَّذِينَ مَعَكَ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 قرضا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا